الْيَوْمَ نُجْزَاكُ نَفْسًا بِمَا كَسَبْتَ لَا يُؤْمِنُ الْيَوْمَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ خَادِدٌ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمًا آنِفَتِ الْقُلُوبُ لِذَنْ حَافِرِ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يصاع يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدود والله يقضي بالحق والذين يدعون لا يطبون بشيء إن الله هو السميع البطير أولم يحينوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كان أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله إنواق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم في البلينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياته عَّ وَد ملَ وَقونَ ف قَاوا سخب كَذ فَلَ م جأَْ بِحَأتٍنذين قَاال كُتُقالَا واستحيوا نساءه وما تريد الكافرين إلا في ضلال